وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا فَبَارِكَ الَّذِي إِن شَاءَ أَجْعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَلِكَ جَنَّات جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ويَجْعَل لَّكَ قُصُورًا بَل كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّضًا وَزَفِيرًا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 فَقَدكَذَّبُكُم بِماَا تَقولُونَ فَمَا تَستَطيعونَ صَررفَ وَلَا نَصرَ وَمَي يَظْلم مِكُمْ نُذقَهُ عَذاابًا كَبير وَمَا أَ الررسَلناقَبَ لَك مِنَ الْمُررسَلينَ إِللاا إِهُ لا يَأكُلونَ الطَّعامَ وَيَمشُونَ فِي الأسواقُ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 وَهُوَ الذي جَعَلَ لَكم الليلَ لِباسَ وََّو مَسُباتَ وَجَعًَا النَّهَا رَنُ شورَاء وَهُوَ الذي أَسَلَ الرِياحَابُ الصرم بَيْنَا يَدَي رحْمَتِ وَأَنزَلناَ مِن السَّماءم َ بِه بَلْدَةَم مَتَو وَنُسقَهُ مَِّا خَلَقُنَا أَن عَامَ وَأَناسكَفاق وَلَقَدِ صَررَّف نَاهُ بَيْنَهُم لَذذكَّرُ فَأَذَ أَكتَرر النَّاسِ إِللا كُفُوراق ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به كبيرا وَهُوَ الذي مَ رَجَ البَحرَينِ هذا عَذّ فرُاتُ وَهَذاَا مِْحُن أُجاجُ وَجَعللَ بَنَهُ مَا بَرزَخَا وَجَعَلَ بَنَهُ مَا بَزَخَ وَحِجرًا محجورا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 والَّذينَ يَبتُونَ لِرَبِّهِم سُجدَ وَقِيامَا وََّذينَ يَقولُونَ رَبَّّنَ الصّرِف عَ عَذَابَجَهَنَّ مَ إِ عَذابَهَا كََ غرامَا إِه سَأَتْْ مُسْتَقَ الرَّ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 وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا